ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم, الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها, كأن لم يسمعها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 اسيا تميد بكم وبث فيها من كل دابه وانزلنا من السماء ماء فانبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله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 وَمَن يَشْكُر فَإِنَّمَا يَشْكُر لِنَفْسِه وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَلِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعْذُرُهُ يَا بُنِيَّ لَا تُشْرِك بِاللَّهِ يَا بُنِيَّ لَا تُشْرِك بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُهُ وَهِم